وهو الجزء الثاني من حلقتنا التي تحدثنا فيها عن وسائل الثبات على الدين وكنا نتحدث عن أقوام دخلوا في الإسلام وحصل لهم نوع من الابتلاء لأجل أن يعودوا إلى ما كانوا عليه من عبادة غير الله تعالى سواء كانوا هندوس أو بوديين أو ربما كانوا أيضا أتباع لبعض الأديان السموية السابقة كالنصرانية أو اليهودية وقع عليهم شيء من البلاء وستطاعوا أن يثبتوا كما قال الله سبحانه وتعالى وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال صاروا جبالا في الثبات على هذا الدين كيف ثبت أمثال هؤلاء وكيف استطاعوا أن يتمسكوا بدينهم ما هي الأشياء التي أعانتهم فعلا على أن يثبتوا كنا ذكرنا لكم في الحلقة الماضية عدد من الأمثلة كان عندنا عدد من المقابلات مع إخوة استطاعوا فعلا أن يثبتوا بعضهم كان من من علية القوم ومن كبار الأسر في بلده ومع ذلك ابتليه واستطاع يثبت على الدين حتى جعل الله تعالى له بعد ذلك الصلاحة في حياته وإن شاء الله تعالى بعد ما كيف يستطيعون يثبت أمثال هؤلاء ما هي أنواع البلاء التي تنزل بهم ما هي الوسائل التي نستطيع نحن أن نضع فيها بصمتنا في تثبيتهم على دينهم ليست القضية أن نثبت نحن فقط بل أيضا أن نثبت غيرنا ممن يدخل في الإسلام ربما فارق أهله وبلده وزوجه ووطنه وماله أحيانا ووظيفته في سبيل أنه أسلم كيف يكون لي أنا وأنت بصمة في تثبيته على دينه ذكرنا لكم شيئا من ذلك في الحلقة الماضية واليوم أيضا معنا تقارير مهمة مؤثرة سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى تعالوا اليوم نضع بصمتنا في الثبات على الدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إنه الثبات على الإسلام إنها الحياة في طاعة الله والعيش في جنة رضا إنها حلاوة الإيمان أقوام ثبتوا على الإسلام رغم الابتلاء فعظم الله أجورهم وثبت قلوبهم فما عوامل ثباتهم وكيف نقف معهم وما العبر والدروس من حياتهم كل هذا وأكثر نتحدث عنه اليوم في الجزء الثاني من حلقتنا ضع بصمتك في الثبات على الدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا يا تبديلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني أثبتوا على الإسلام مهما أصابكم من فتنة مهما أصابكم من بلاء فإن كل هذا بأجله عند رب العالم نحن نحييكم من سدياتنا في إقرأ كما كما تعلمون أحيي الجميع في كل العالم الذين يتابعون في قناة تقرأ يمكنكم متابعتنا أيضا عبر صفحة قناة تقرأ في الفيسبوك أيضا عبر اليوتيوب الخاص بقناة تقرأ تراسلوننا الآن على فيسبوك قناة تقرأ لنقرأه الآن أيضا يمكن أن ترسلوني على إيميل القناة نقرأ بإذن الله رسائلكم ونستفيد منكم بإذن الله بارك الله فيكم نرحب بسليمان سليمان مسلم من زمان و... <تصفيق> أخونا عبد الرحمن مرحبا عبد الرحمن بارك الله فيك عبد الرحمن يعني أسلم من كم سنة عبد الرحمن تقريبا من تسع سنوات تسع سنوات الحمد لله الله كم عمرك الآن عمري خمسة وعشرين خمسة وعشرين عمرك ستة هنا أسلمت أم في الفلبين أسلمت في الفلبين أسلم او إذن لا بد أن نسمع قصتك إن شاء الله تعرف في الحلقة معنا أخونا زياد أسلم قبل شهر تقريبا <تصفيق> <تصفيق> زياد زال الله خير أسلم على يديه زيادة عفيفة أسلم على يديه أعدد من الناس سنحاول نتحدث عن نتحدثنا في الحلقة الماضية عن الابتلاء عموما عن دعوة الناس إلى الإسلام تحدثنا أيضا عن قوة دخول الناس في الإسلام يعني يا جماعة اليوم الإسلام هو أقوى وأسرع الأديان انتشارا في العالم بل إنني سألت عددا من النصارى كنت أقول له هل تذكر في حياتك كأن قسيسا دخل في الإسلام فيقول لي نعم في كثير من القساوسة دخلوا في الإسلام ليس نصارى عاديين بل هم قساوسة يعني كان أسقفاً في كنيسة أو كان ربما معلماً للإنجيل ونحو ذلك ثم تأثر وعرف الحق ودخل في الإسلام فلما دخل في الإسلام صار يؤمن بعيسى ويؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام يؤمن بجميع الأنبياء لأن يا جماعة الذي يدخل في الإسلام لا يقول له الإسلام أكفر بنبي الله عيسى أكفر بنبي الله موسى أكفر بجميع الأنبياء وآمن بنبين واحد فقط لا بل إذا دخل في الإسلام يكون كما قال الله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ثم قال الله لا نفرق بين أحدهم رسله لا نفر يؤمن بكل الأنبياء فهو إذا دخل في الإسلام أصبح الآن مؤمنا بعيسى أنا ما كفرت بك يا عيسى أنا آمنت بك الإيمان الحقيقي الذي جئت به أنا مؤمن أيضا بمحمد عليه الصلاة والسلام مؤمن بعيسى مؤمن بموسى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد الرسله لا يمكن يكون في تفرقة بين هؤلاء الرسل أعني في الإيمان بهم ما أقول أنا والله أؤمن بمحمد لكن أنا والله أشك في إيماني بعيسى لا أو أشك في إيماني بموسى لا. بل كل أنبياء جاءوا بديني واحد وهذا كانت تقدم معنا في الحلقة الماضية كذلك ذكرنا في الحلقة الماضية أنواع الناس في الدخول في الإسلام لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم دع الناس إلى الإسلام منهم من صدق وآمن مثل بلال مثلا عمار بن ياسر وتحملوا البلاء ومنهم أقوام أسلموا لكن ما تعرضوا لبلاء كبلاء بلال يعني بعض الصحابة كانوا في منعة من قومهم كانوا تجارا لم يكونوا عبيدا مماليك وبالتالي ما كان يأتي أبو جهري استطيع يضربه من أنت حتى تضربني أنا نفسي عندي عندي حرس وعندي ما تستطيع أن تعتدي عليه فكان الصحابة منهم من آمن وعذب وابتلي ومنهم من آمن ولم يقع عليه ما يقع على غيره منهم من صدق في داخله لكن لم يستطع أن يجهر بالإيمان خوفا من أن يبتلى وبقي على عبادته للأصناع كما كان أبو طالب يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينه طيب ليش ما تؤمن؟ مدام أنت في قلبك تقول هو خير أديان البلية دينا ليش ما تؤمن؟ قال لولا الملامة أو حذاري مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينة هو خائف من البلاء ما عنده قدر على السبات يقول أخاف أني أبتلى يسبونني ويلعنونني ويلومونني لولا الملامة أو حذاري مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينة وقد تقدم معنا قصته في الحلقة الماضية إذن الناس تنوعوا عند النبي عليه الصلاة والسلام إلى أقوام أسلموا أقوام كذبوا أقوام في داخلهم عندهم قناعة لكن لم يستطيعوا أن ينتصروا على على الحياة وعلى ظروفها وعلى قومهم وعلى الابتلاء وبالتالي بقوا على دين قومهم هؤلاء أنواع وكلهم عند الله تعالى كل له حسابه ذكرنا لكم أيضا أن الإنسان عندما يبتلى في, في سبيل الله سبحانه وتعالى عندما يعني يقع عليه شيء من البلاء يعلم أنه مأجور على ذلك وذكرنا ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين يعني إذا هو في حياته عمل ألف حسنة يوم القيامة يجعل الله تعالى له ألفي حسنة يعني إذا صلى صلاة ظهر واحدة يكون كأنما صلى صلاتين إذا حج حجة واحدة كأنما حج حجتين تصدق بدرهم كأنما تصدق بدرهمين ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين وذكر منهم صلوات ربي وسلامه عليه ذكر منهم ورجلٌ آمن بنبيه ثم آمن بنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام صدق بالنبي السابق فلما علم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أو بعث نبينا صلى الله عليه وسلم جاء وآمن أيضا مثل ما فعل عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه عبد الله كان يهوديا يؤمن بمسا وعيسى فلما أقبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وهاجر إليها وجاء ونظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول فلما رأيت وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذب النبي صلى الله عليه وسلم وجهه نور ويسر وسماحه واضح هذا الوجه ليس وجه انسان يكذب علينا فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله مسائل قال لهما أول طعام أهل الجنة بما ينزع الرجل الغلام إلى أبيه وم... سأله عدد من المسائل ثم قال أشهد أنك رسول الله أشهد الليلة الله ونحمد رسول الله فالآن عبد الله بن سلام آمن بنبيه الذي كان قد بعث إلى قومه من قبله ثم لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وصدقه فيكون قد أطاع قول عيسى عليه السلام لقومه ومبشرا برسول يأتي من بعدي ما دام هذا الرسول اللي قال لنا عيسى آمن به إذن خلاص أنا أؤمن بك وهذا ليس أمرا غريبا يا أخي أنت الآن لما يكون عندكم مثلا معلم في حلقة لتحفيظ القرآن وقد تعلقتم به ويعني عرفتم صدقه وأمانته وأنه ناصح لكم ثم هذا المعلم مثلا قضى الله أن يترككم أو أن يموت أو كذا فقال لكم يا أبنائي أنا ماذا كنت أعلمكم قل كنت تعلمنا كتاب الله تعالى كنت أدعوكم إلى ماذا تدعون إلى الصدق والأمانة والصلاة والزكاة وبر الوالدين كنت تربينا يا أستاذ على هذا فيقول نعم لكن قضى الله عليه الآن أن أفارقكم لكن أبشركم سيأتيكم معلم آخر يدعوكم إلى ما أنا أدعوكم إليه يدعوكم إلى تعظيم كتاب الله يدعوكم إلى الكتاب والسنة وقراءة القرآن و الذي كنت انا أدعوكم إليه من البر والإحسان هذا المعلم الآخر سيدعوكم إليه ثم ترككم و ذهب ثم جاءكم المعلم الآخر و لكم صفات له قلتم يا أستاذ طيب كيف نعرف المعلم الآخر قال المعلم الآخر صفته كذا وشكله كذا وطوله كذا وله علامة في جسده كذا واسألوه ثلاثة أسئلة لا يعرفها إلا هو إذا أجابها هو معلمكم فبينما أنتم بعد يوم أو يومين إذ أقبل إليكم معلم له جلالته وقدره فجلس فقلتم تعالوا ننظر في الصفات فإذا الصفات تنطبق على هذا المعلم الجديد وإذا بالأسئلة التي أمرتم أن تسألوه فعلا الرجل يجيبها إجابة تامة عندها توقنون في أنفسكم أن هذا المعلم هو المعلم الذي بشرنا به المعلم الذي قبل فهمتم قصدي؟ فهنا الذي يأتي هذا المعلم ويتبعه هو في الحقيقة لم يكفر بذلك المعلم ولم يخن ذلك المعلم ولم يعني يعني يتنقص المعلم الأول كلا بل ازداد طاعة للمعلم الأول وازداد تبجيلا له لأن المعلم الأول هو الذي قال اتبعوا المعلم الثاني فلما يأتي إنسان مثلا ويؤمن بعيسى عليه السلام ويؤمن أنه نبي من عند الله تعالى وأن عيسى يأمر بالصدق والعفاف ورحمة الخلق والإيمان بالله وينهى عن الفحشاء وعن شرب الخمر وعن الضلال إلى آخر ذلك ثم عيسى عليه السلام فارق قومه وبشرهم أن الله تعالى سيبعث إليهم رسولا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وهذا موجود أيضا التبشير بنبينا عليه الصلاة موجود في نسخ من الإنجيل ثم فارق عيسى قومه ولبثوا زمنا ثم بعث نبينا عليه الصلاة والسلام عندها أقبلوا إليه ونظروا في الصفات إذا انطبقت هذه الصفات عليك معناه أنك أنت النبي الذي أمرنا في الحقيقة باتباعك وبالتالي نحن مأمورا بالعلاقة معك طبعا نحن تكلمنا في الحلقة الماضية عن العلاقة بين عيسى عليه السلام ومحمد عليه السلام عن الـ الـ كيف الطرق التي نستطيع نحن بها أن نؤثر في النصارى النصارى كما تعلمون يعني يخالطوننا منهم أقرباء للمسلمين يعني أحيانا يكون خالق نصراني يكون أخوك أحيانا نصراني إذا كنت أسلمت وهو لم يسلم أحيانا تكون الأم نصرانية وزوجها زوجها مسلم وبالتالي أخوال الأولاد نصارى إذن نحن عندما نتكلم عن النصارى لسنا نتكلم عن قوم بعيدين نتكلم عن قوم هم ربما أقرباء أقرباء لنا هم شركاء لنا في الوطن هم جيران لنا في مساكننا هم زملاء لنا في أعمالنا ربما نتكلم الآن نحن الخاطب وإخواننا نتكلم عن نصارى وهو جالس أنا أكاد أجزم أنه موجود الآن جالس وأمه بجانبه نصرانية أو تكون الفتاة جالسة وقد أسلمت وأبوها لا يزال عن نصرانيته مثلا نحن لا نتكلم عن قوم غرباء كيف ينبغي أن نتعامل مع هؤلاء كيف ينبغي أن يعني يكون لنا نوع من التقريب لهم إلى الدين إذا دخل المسلم في الإسلام إذا دخل الرجل أو المرأة في الإسلام وترك دينه السابق سواء كان دينا نصرانيا أو يهوديا أو كان دينا بوذيا أو كان دينا هندوسيا كيف يستطيع أن يتعامل مع المجتمع إذا أصيب بشيء من البلاء الابتلاء يعني سنة لله تعالى في خلقه سنة أقصد أنها طريقة كما قال الله جل وعلا وكم من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله ما وهنوا يعني ما تقاعسوا وقالوا يا ربي تعبنا من الجهات تعبنا من البلاء خلاص نترك الدعوة لا فما وهنوا رجال أشداء الوهن هو الضعف كما تقول مثلا والله هذا الرجل كبر في السن حتى أصابه الوهن كما قال زكريا عليه السلام ربي إني وهن العظم مني يعني يا ربي ضعفا العظم مني فيقول الله تعالى هنا فما وهنوا لما أصابهم الرجال أشداء قاتلوا في سبيل الله ونصروا الدين ومهما جاءهم من بلاء ما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا ما قالوا خلاص نطيعكم ما تريدون نصلي نترك الصلاة خلاص أنتم تعذبوننا لأننا مثلا نحجب نساءنا خلاص يا امرأتي بلاش حجاب أنتم تعذبوننا لأننا لا نشرب خمر خلاص جيبوا الخمر نشرب لا فما وهنوا لما أصابهم رجال أشداء في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان الصابرين لماذا ما قال والله يحب المؤمنين مثلا هم مؤمنين يا الله قال والله يحب الصابرين ذلالة على أنه أصابهم إيش ابتلاء وبالتالي صبر وصفهم بالصبر يحب الصابرين قيل له ترى أنت بسبب إسلامك سنفرق بينك وبين أولادك والله ما تشوفهم بعد اليوم فصبروا ولانا اليوم ايضا قصة يعني تقرير مع رجل اسلم فعارضه اولاده وزوجته وفارقوه يقول والان صار لي اكثر من عشرين سنة لم اراهم وهم معي في البلد نفسه وترى يا جماعة المناسبة الولد حبة القلب وثمرة الفؤاد وفلدة الكبد ومن يعني ذاق لذة الولد وانسه ويعني وتعلق القلب به ثم فرق بينه وبين ولده يجد لذلك موجدة عظيمة حياناً يقال بنفرق بينك وبين أموالك بينك وبين وظيفتك لكن بيني وبين عيالي ممكن يفرق بيني وبين زوجتي لكن ألقى غيرها أجد غيرها لكن عيالي اللي, اللي هم من قطع من, من لحم ومع ذلك فرق بينهم وكان لقصة عجيبة سوف نذكرها إن شاء الله لكم والإخوة الكرام ليس نذكرها بل نعرضها لكم فيديو بعد هذا الفاصل القصير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 لاجل يثبتهم الله تعالى على دينهم انا ودي اسمع منكم لا حتى لا اخذ الكلام عليكم سليمان ناخذك بعد قليل أنت ضيفنا الدائم عبد الرحمن كيف حالك الحمد لله ان شاء الله بخير الحمد انت من الفلبين؟, الفلبين من اي مدينه في الفلبين انا من مدينه باكولود باكولود قريبا من ديناو لا في وسط الفلبين قصده قريبا منيلا من في بيسايس اها آه ليست ليست يعني ليست بلدة فيها مسلمون كثير لا ليست كل أهلك غير مسلمي أهلي الحمد لله أترم. الآن أسلم, أسلم طيب أنت أسلمت عمرك 16 سنة نعم كنت يعني صغيرا أي نعم كيف كنت أي صف تدرس أدرس في السنة الثانية في الثانوية في الثانوية طيب كيف من دعك الإسلام وأنت صغير في السن أنا كنت مساعد الكسيس في الكنيسة أوه، وعمرك 16 سنة مساعد الكسيس نعم. ها. وكان أخي الكبير داعيا في الإمارات داعيا إلى الله نعم. يعني يا أخوك الكبير أسلم قبلك أسلم قبلي بخمس سنوات طيب لما أسلم أهلك عرضوها أم تركوه لم يتركوا بس هؤلاء يقولون ان اذا كان الاسلام احسن لك اتبعها ولا تترك نعم لكن اهلك كانوا يعاملونه معاملة جيدة يرسلوا إليهم اموالا كذا لما اسلم اخي الكبير هو ذهب الى مركز الدعوة واستفسر منهم وقالوا إذهب إلى المعهد وتدرس ما هو الإسلام نعم لكن أنا أقصد عبد الرحمن لما أسلم هل أهلك عارضوه وصرخوا به وحاولوا أن يجعلوه يعود إلى دينه أم قالوا له إذا تريد تسلم أسلم إذا تريد أهلنا قالوا ما عندنا مشكلة, مشكلة في الإسلام في الإسلام المهم؟ انت جيد تكون جيد في دراستك وفي امورك نعم. طيب انت كنت مساعد للقسيس وعمرك 16 سنة نعم وش كنت تعمل مساعد للقسيس كيف يعني؟ الترتيب كنيسة, كنيسة وكما مساعدته اثناء القداس كيف القداس ماذا يعمل هو كان يخطب يعني امام الناس باسلوب معين نعم اخطب لنا شوية تعمل كما يعمل يعني الآن نسيت الكيفية كيف كان يلحنها تلحينا كيف يعني أعطينا مثال خل المشاهدين مثلا يقول أمام الناس أيوة أن مكتوب عندنا في الكتاب يكسدون المسيح الكتاب المسيحيين ها ويكرع أمامهم وناس يسمعون بس يقرأوا كيف يقول مثلا مثلا وعيسى هذا هذا أم يلحنها تلحينا يعني هل يرتل ترتيلا لا لا كأن يرتل يتغنى بس كأنه يقرأ بس عادي الطيب فكيف قررت أن تسلم أخي الكبير هو كان داعي في الإمارات, في الإمارات أمرني أن أذهب إلى المركز لدعوة وآتي بالكتيبات من الإمارات هو ارسل طيبه دعاني جميل ها وقال لي تمشي مع اولادي الى المركز الدعوه فلما جئت الى مركز الدعوه احد اتاني ودعاني الى الاسلام ما شاء الله بعد ذلك اسلمت الحمد لله اهلك لم يعارضوك اهلي لم يعارضوا هذا الامر ما اعرضوا لم يعترضوا عليك لم يقولوا لك لا تسلم الان اهلك اسلموا الحمد لله امي اسلمت وان شاء الله ساتي في تحاجج ان شاء الله ما شاء وابوك ابي توفى اهه توفى آه اخواتك الباقون اخوتي بعضهم اسلموا واكثر اسلموا وفي باقي ان شاء الله يهديهم <تصفيق> باقي تسيس نعم الله ان يفتح على قلبه طبعا سبحان الله يعني دخول الانسان في الاسلام وعدم تعرضه للبلاء بلا شك انه يعني نوع من انواع الذين يسلمون بعض الناس يسلم ويتعرض لانواع من البلاء بل احيانا بعض الناس يصيبه البلاء منذ صغره ان لا اله الا الله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين بلا شك حقيقة أن مثل هذه العبرة التي نسمعها من الأخت طبعاً هي كان اللقاء طويلا منذ أن كان عمرها تسع سنوات رماها أهلها في الدير في اليونان وذهبهم إلى أمريكا وبقيت في هذا الدير عملت يعني كما ذكرت هي كانوا يتعبونها بالعمل وما شابها ذلك حتى هربت هي من الدير ولم تستطع أن تبقى فيه ثم عادت إلى بلدها وكان لها ما وبلا شك أن الله تعالى إذا أراد بعبده خيرا أصاب منه يعني ابتله وإن الله يريد بالعبد درجة في الجنة فلا يبلغه بعمله فلا يزال الله تعالى يصيبه بأنواع البلاء حتى يرفعه إلى تلك الدرجة الله جل وعلا يتعامل مع عباده برحمة وبحكمة جل في علا وإن ابتلاهم الله سبحانه وتعالى فهو يبتليهم لأجل أن يغفر لهم ذنوبهم ويضاعف لهم حسناتهم صلى الله تعالى نثبتنا ويا الخير والهدى من معنا يا شباب أخي هاني سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا أخي هاني مرحبا بك حياك الله مرحبا بك الله. الله حديثنا كما تعلم عن ضع بصمتك في الثبات على الدين هو كيف أن بعض الناس ربما يدخلوا في, يدخلوا في الإسلام من أي ديانة كانت يعني لكن يهتدي إلى الدين الحق ثم يصيبه أنواع من البلاء احيانا إما في وظيفته إما في جسده أحيانا إما في أولاده إما في, في ماله في غير ذلك هل عندك أخي هاني يعني شيئا حول هذا الموضوع؟ نعم يعني الحمد لله والصلاة والسلام والصول بالله صلى الله عليه وسلم يعني نحن في مصر في مقاومة التمصير ونعمل في هذا المجال منذ سنوات عدة نعم ويعني قابلنا شباب وبنات كتير ربنا سبحانه وتعالى هداهم للإسلام عن طريق المرصب الإسلامي لمقامة التنصير أو غيره منهم أو أغلبهم لم يكن كلهم تعرضوا لمضايقات ومشاكل وأزمات سواء كان الناس اللي أسلموا وسواء كان الناس اللي تم الإسلام على أديهم طيب تعطيني شيئا مكانوا يتعرضون له ومع ذلك ثبتوا على الدين كمثال؟ والله الأمثلة كتير يعني لو قلنا مثلاً أشهر الأمثلة أختنا وفاء كسطنطين اللي إحنا ما نعرفش هي فين إلى الآن هل هي حية أو ميتة أختنا كمالية شحاتة اللي إحنا برضو ما نعرفش هي فين إلى الآن وكذلك بقى غيرهم من نعم. اللي عذبوا وقوذوا منهم اللي اتحطوا في الدير و... وربنا سبحانه وتعالى نجاهم أخي هاني إيش الطرق اللي كنتم تبذلونها إيش البصمة يعني التي كنتم تبذلونها بمساعدتهم على الثبات على الدين سواء الاخوات التي ذكرت او غيرهم يعني والله البصمه كانت قبل اسلامهم عن طريق دعوتهم بالمواعظ الحسنه ثم بعد اسلامهم عن طريق الاتي اولا نوفر لهم المكان اللي, اللي نقدر نقويهم فيه لانهم بيبقوا مطاردين طبعا ودا كان ناس الخطوره شديده علينا وعليهم نوفر لهم نوعيه معينه من الناس اللي يبقوا قادرين يتعاملوا معاهم لأن دي نقطة مهمة أحب أعطاها من خلال تعاملي مع آه. المسلمين والمسلمات آه. الجدد أن هما لما بيدخلوا في الإسلام ما بيكونوا لسه عارفوا كل معاني الإسلام وكل اخلاق المسلمين نعم. فبيكون فيهم شيء من السلبيات فمن أهم البصمات اللي ينبغي ينبغي مراعاة هذا معهم يعني اه لان من اهم الأمور ينبغي مراعاه ذلك فلا بد لما يكون في ناس هتقعد معاهم ضروري ان يكون الناس لهم طبيعه حسن. خاصه طبيعه تستطيع انهم يحتووا هؤلاء هذه النوعيه من البشر احسنتم وكذلك وكذلك عن طريق تزويج الفتيات فورا يعني فورا ما التقي يعني ان شاء الله با بزواج مناسبين يعني لأن هذا فيه خير كثير الله خير. أخي هاني أنا ودي أطول معك لكن الأخوة يقولوا الوقت يضايقنا على الفاصل فبارك الله فيك الله يحفظك وأصلا الله لا يحرمكم الأجر بلا شك المؤمنون والمؤمنات بعضهم يعني أولياء وبعض أصلا الله لا يحرمك الأجر والثواب زيادة أنا ودي أسمع منك قبل أن أكمل النقاط اللي عندي أنت يبدو أيضا لك تزاك الله خير شيء من العمل الدعوي في دعوه غير المسلمين وكذلك في المساعدة على ثباتهم على الدين حدثني هي طبعا البداية كانت طبيعه العمل اللي انا بعمل فيه انه بسافر كثير بر المملكه اي فهادي خلتنا نبدا نتطلع على عقليات الطرف الاخر ونعرف نتفاهم معاهم بطريقه او باخرى الفئات اللي بنتعامل معاها الفئات هو من تبدا من عامل اعلى مستوى ثقافي هي المشكله المستويات الثقافيه فبدانا نتعلم ان نخاطب الناس بعقله بطريقتهم بالامور دي فكان يعني أول واحد بدأ عندنا كان واحد فلبيني خايف جاي انه الهيئة مسكو مع واحدة فلبينية طيب خير ايش المشكلة هو, مسل... هو غير مسلم هي مسلم <تصفيق> فخايف قلت عطف وقت... اذا انا احميك منهم بس وما في حرمة او سيت ممكن تغير دينك عشانا فبس تعال خلينا ناخذ خطوة خدتوا جماعة الدعوة الرشادة للدعوة الجاليات <تصفيق> فكانت بداية يعني عارف ان نبدأ فيهم ايجا عندنا مثلا واحد اوروبي ايطالي مثقف على درجة عالية فحتى بعد ما اشتغل معاه لسنتين الناس يسالوا ها لسه معاكم شغال او عاده يعني سهل انه يترك مجاله ويترك عمله ما عنده مشكله ها فبدينا اعرف بتتعامل معاه بتصدق بي... لكثره الخيارات عنده لا وكثره الخيارات وبتن وصل عمره ل 52 53 فمتخفي ماديه يعني يعني رايح البلد وريح ما عنده مشكله في الترينينج لي اللي كان محزن في الموضوع انه له في السعوديه حوالي 26 سنه أوه. انا عرفته ل 20 سنه في السعوديه يعني ما حد جاء ما غير معقول هذا اللي صار. 20 سنه ما حدا عرض, عرض عليه اعلان انا عليه يعرضوا عليه ياخذوا مناسبه ياخذوا حفلة يجوا عندهم يأ... شيء غير انه واحد يقول فلقيت ان الراجل هذا شوية يعني فاعطيته قران مترجم ترجمه القران لانه كان غير مسلم قلت له هذه بس عشان نعرف نتفاهم معك عشان او شيء فنمشي على نفس الموضوع فابدا احكي له قصة. او ارجعه في سوره الكهف سوره ال عمران سوره كذا ابدا اسوي رابط احيانا يكون في موقف تعامل مع بعض الناس بعض شيء يسلخني شويه بالكلام يعني اقول له معك حق اكيد تصير مواقف له هو مع بعض ما المسلمين, المسلمين. فبديت افك الرابط افصل عمليه المسلمين عن الاسلام تعاملهم الخطأ عن عن تعاليم الاسلام غير المسلمين حلو. فاسيبه بعد فتره اقول الثارفه القصه اللي ايام الرسول الله عليه حصل وكان صار فابدا ارجعه ارجعه فبدينا مع الوقت بدأ الرجال في رمضان يصوم وهو غير مسلم بدأ يحترم عادات الناس و... فبدينا مثلا نروح صلاة المغرب أشر له يعني أجي يقول له حينا نحكم منك أنت أمم بعيسة أمم بعيسة أممم بموسة أممم فنبدأ نأخذه تدريجين لين ما قرر يقول لي خلاص أنا جاي أسلم ما قلت له متى أنا خايف أني كمان أضغط عليه تراجع في أي لحظة فسبت لما جاء بعد قال لي خلاص طيب نستسلم في رمضان قال لي لا رمضان تعب وصوم خليني <تصفيق> <تسلم> اصوم بعد خايف بس بعد ليل الحمد لله ما ربنا اكرمه واسلم الله كبيره بقيت عمليه الواحد المتابعه <تصفيق> يعني تبدا تتابعه وتجيب له قران المتابعه بعد الفاصل يا زياد اجل ايوه الكرام هذا فاصل قصير واعود <تصفيق> اليكم باذن الله بينهم اه <تصفيق> بصمتك بصمتك إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا أصاب من كما قال نبينا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من يهتدون إلى الإسلام اليوم ولله الحمد يتحولون إلى دعاة يعني أكاد أن أجزم أن ربما أكثر من الثلاثين يتحول من رجل عادي إلى داعية بمجرد دخوله في الإسلام وربما كان قبل الإسلام أصلا ليس ملتزما بدينه الأصلي أو ربما كان يعني أيضا واقعا في أنواع من ملاهي الحياة لكنه إذا أسلم قلب إنسانا جادا حتى في وظيفته حتى في تعامله مع الناس يبدأ يحاول أن يكون له بصمة في الحياة وهذه يا جماعة ترى من أهم الأمور التي تجعل الإنسان يثبت على دينه من وسائل الثبات أن يكون الإنسان مؤثرا في حياته أن لا يكتفي فقط أني أصلي وأصوم وأقرأ قرآن ورب عيالي وخلص لا أن يكون لي تأثير في الحياة يكون لبصمات مع الناس في هدايتهم في دعوتهم للخير في تثبيتهم على دينهم في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام بلا شك أن هذا مما يجعله أيضا يثمت على الإسلام صلى الله تعالى لنا ولكم الثبات سلمان سمعني اللي عندك أو زياد طلبنا بزياد قلنا بكمل, بكمل كده سريع سريع فكننا نتكلم عن متابعة يعني بعضهم مجرد ما يطلب من أحد الإسلام أو يدعو للإسلام بعدين خلاص انقطعت العلاقه احسن انت بعد ما يسلم حريص انك تتابع انك تتابعه والمصادر كمان لانه تعرف الحين صار الانترنت والامور هذه كلها مفتوحه فكيف المصدر اللي يحصل عليه على المعلومه يعني حتى كنت حريص أحسن. ان اجيب له ترجمه قران فمن الترجمه فين مصدرها فهذه كمان الموضوع مهم جدا لانه مصدر المعلومة عشان بعدين لا ما تعرف في بين يوصل ايه احسن صدقت احيانا ربما يقرا اشياء من اهل البدع او كذا هذا هو الدين وتكون على على خلاف العلي. سليمان عطرة اللي عندك بسريع بسم الله والصلاة والسلام على محمد رعلا صعب الاجمعي طبعاً بمن تكلم عن الثبات في الدين ف... فأين يكون الثبات الدين؟ متى يكون الثبات في الدين؟ الثبات الدين يكون في زمن الفتن وفي أماكن الفتن م. يعني أنا سألثان في الدين في... عندنا في المملكة مثلاً مو زي بقية الدول العرضي والإسلامي مو زي بقية العالم الغربي أو الضوء عملي كلما زادت الفتن, كل زادت الفتن والمجتمع المحيط كان غير مسلم يعني أو مفتون سيزيد قوه الثبات على الدين فقد لا يكون الثبات على الدين هو ثباته قد ما يكون قد روتين حياه او اسلوب حياه انا عايش حياتي كده و... يعني التزام المحرمه بحجابها او بحجابها في في عندنا مثلا هنا مو الالتزامها في اوروبا قد يكون هنا للمجتمع كله متحجب احافظ على صلاته وقد يكون المجتمع كله يصلي في المسجد الصيام نفس الشيء لكن يكون في الدول الاوروبيه مثلا أو في امريكا الانسان اذا صلى مشمع كله ما يصلي كله ما يصوم ما في حجاب للمسلمه فتبان قوه الثبات في الدين بالفعل في هذه الدول الدول الغربيه مو عندنا بس شايف نقول شيء كل عايش هنا انسان وبيصلي وملتزم بحجابه او مو ملتزم بحجابها وكذا بس انه المجتمع كله هو كذا فهذا مو دليل اقول سمااته الدين بيختبر دينه اقول سمااته على دينه والتزامه بدينه يروح الدول هذه ويشوف تكون التزامه بتكون في فتن ما كان في فتن ورغبه يكون مرتين حياه هذا فما يكون ملتزم الله صلى الله عليه وسلم نقول لو دتوه اللي اخواني فصحاب يقولوا اولسنا يا فقالوا بل انتم اصحابي اخواني من امنوا بي واتبعوني ولم يامنوا فلهم اجر 50 عامل مم. فقالوا منا ومنكم فقال بل منكم لمن تجدون على الحق عونا ولا يجدون على الحق عونا فهم سبحان في مجتمع الصحابه مجتمع مثالي كلهم ملتزمين بالدين اما هنا في المجتمعات الحالية في العصر الحالي انه شخص يعني بيصلي وكل حل بيدعونه ما يصلي او ما يلتزم بي بي ما ما بحجابها بس ما زلت ما في ذلك له أجل خمسين عام من اجل احافظ عليه صلي على صلى الله عليه وسلم لا بده يكون وكذلك سليمان الايمان يعني يتبين فعلا عندما تاتي الفتنه مثل العفه متى تتبين لما يتمكن الانسان من الزنا فرض لو يقول انا عفيف والحمد لله عمري ما زلت ثم نقول أن اصلا انت في مجتمع لا يوجد فيه نساء متكشفات حتى إذا خلا بامرأة وقع عليها بالفاحش يقول له وين العفة التي عندك دليل أن عفتك لعجزك عن الزنا ليس لأنك, لا ت... ليس لأنك عفيف وتخاف من الله كذلك لو قال انسان أن الحمد لله عمري ما شربت خمر يقول له ما في خمر عندك أساسا لكن لو أنك وجدته ربما وقعته متى يتبين فعلا الإيمان عندما يستطيع الإنسان أن يقع في الشيء ومع ذلك يمسك نفسه عنه حسن. مثل ما قال ابن الجوزي لما تكلم عن يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز وكيف أنه قال معاذ الله أنه ربي وترك المكان وهرب من, من من بين يديها قال ابن الجوزي هنا تظهر العبودية لله لا في صلاة ركعتهم إذا تبغى تشوف الإيمان ليس واحد صلى ركعتين انظر لما يقدر على الرباء ويتركه لما يقدر على الزينة ويتركه يستطيع يشرب خمر ويتركه هنا تظهر العبودية لله لا في صلاة ركعتين من ثبات على الدين يكون بحسن العمل وخلاصة من الله سبحانه أحسن مقدار أسمع بمضاهر. من أخينا محمد يوسف كيف حارك؟ الحمد لله شاك يا الله. مرحبا أنت من الفلبين أيضا طبعا نحنا كان معنا قبل قليل أخونا عبد الرحمن وغيرناه بأخينا محمد يوسف. محمد، أنت من أي بلد في الفلبين؟ أي مدينة؟ أنا مدينة النالداشك يعني، يعبد من مانيلا ستة ساعات تقريباً ما شاء الله يعني... عرفت العربية من زمان؟ م... الحمد لله، شيء و... طيب، كم... كم صار لك تقريباً الآن في الاسلام في الاسلام أنا مثل الأخ عبد الرحمن تسع سنوات؟ إنما ل... كنت ست عشر وأنت في الفلبين انت ما أنا في الفلبين هل لما اسلمت هل وقع عليك شيء من الابتلاء او معارضه اهلك او كذا كثير ولكن بس انت ماذا فعلوا بك هم بعد ما اسلمتو طردوني من البيت يعني وانت عمرك كان... 16 سنه ايوه وأنا داخل الكليه وما عندي شيء يعني ما, ما... أنا قبلته في العسكري وفي في الكليات يعني ولكن ما سأت أنا أمشي يعني ما عندي شيء من ينفق علي وهكذا حتى يعني لما خرجت من البيت ما دعينا أمشي بس الله هداني أن أمشي إلى المسجد ووجد إخوان يعني بيثلي وهم سعدوني شوية هكذا بعد شوية وجدت مخرجة يعني فالحمد لله وبعد ذلك تركت الكليه للكليه يعني لادخل كلية اسلاميه كليه هم يقصدون الثانويه الكليه في كاندري سكول ولا لا, لا؟ الثانوي الكليه تقصد بها الثانويه المرحله الثانويه بعد وبعدين لما دخلت الكليه هندسه يعني هندسة. تركت كمان الدراسه لا يعني استمروا سنوات لا يحدثونك ولا يقابلونك ولا يريدونك يعني بعدهم ولكن أمي هي بحثت عني حتى ان ابتعدته واختفيته هي وجدتني بحثت عني كثير الله أسلمت أمك إن شاء الله هي أرادته ولكن سبقه الموت <تصفيق> أيها الله و... ذاك الزمان يعني ذاك كنت في مدرسة اسلاميه اول سنه وكان اكبر ابتلاء عندي في حياتي في الإسلام لان اريد ان تركتهم لاجل ان اتعلم الاسلام يعني حتى ادرجاتهم اكرمهم ب يعني جديد يعني باخلاق اسلاميه اخلاق اسلاميه ولكن قدر الله ما شاء روحها ولكن كم هذا كم ال... عمرها لما ماتت هي تقريبا 41 صغيره ايوه ما سبب موتها يعني ال... ما ادري جلطه يعني ال... مرض ال... ال... كانسر لا ال... جلطه دماغيه رايتها انت قبل ما تموت الحمد لله المدير يعني كان كريم جدا الشيك أبو أبيب هناك في المدينة باقيو مدرسة إسلامية وفقة على سفري وأدركتها يعني من بعد الفجر أنا صليت الفجر ومشيت مباشرة المستشفى ووجدتها هي رأتك؟ هي رأتني ماذا فعلت؟ هي رأت بقاتي بكات وبقات لما رايتها لكن هي ما تستطيع أن تتكلم يعني وكامت كاي قلبها وصدرها هي ما تستطيع كمان ان تتحرك. تتحرك ماذا فعلت انت لما رايتها والله قد نبكي وما استنصدق انها هي امي بشكل هي كانت جميله لكن انا بدات معها الحوار وهي كان. على فراش الموت ايوه بدات تحدثها عن الاسلام ايوه وكم عمرك كان؟ كان تقريبا 17 وتقول يا أمي أسلم لا تموت إلا أنت مسلم أنا ما زلت أدوها إلى الإسلام إلى أن تموت هي. ماذا كانت تقول لك لما كنت تقول يا أمي قولي لا إله إلا الله ماذا كانت تقول هي قلت قبل ذلك يعني أردت أن تسلم ولكن ذاك الوقت ما مستطعت أن تتكلم هي. هي. لكن هي في قلبها قبيلة الكلام يعني تقبلت يعني وافقت انا يعني رايت في تقبل في الإسلام يعني حتى ان معطيها شان من الكتيبات يعني واشرح له بعض الكلمات يعني الشهاده هي ترددها يعني هي تؤمن بذلك كذلك كان يا من ابي بقيه الاقرباء فكذا ولكن في قلبها هي مقتنعه بالاسلام جدا حتى هي ارادت ان تعمل هناك في جزر العرب وقالت ان شاء الله نلتقي مع بعض هكذا عندما كنت بعيد يعني كنت في كالهيشيا ما على الدراسه كان الصفرق بينها وبينها عند الذهاب الى مكان بعيد لدراسه الاسلاميه صعبه جدا اللهم الله الله من الله الله <تصفيق> مهما اصاب الانسان من البلاء في سبيل الاستقامه على الدين وتمسكه به فان طاعه الله سبحانه وتعالى تكفي <تصفيق> ان لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يبدو أنت لا تزال يعني دخلت في الإسلام لكن لا يزال في مرحلة أحسب الناس ويتركوا ويقولوا أمنوا وهم لا يبتنون لا تزال مرحلة الابتلاء كم عمرك الآن؟ خوال 52 سنة لما أسلمت كم كان عمرك؟ بالثلاثين للتقريب 25-30 أكثر يعني الان ايش وضرك مع اولاد كيف اسلام تحدث لي عن نفسك بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام اللي بدأ اول ايش تعرف انا من عائلة صانية ومطب في كنيسة من خدام كنيسة سابقا يعني أوه. وعندي اخ جسي سوري أوه. والعائلة احنا عنا كلهاتها متزمتة في الدين المصراني ومن كبار العوائل م. في البلد ايضا المتمسكة بالضبط وكنت من متشددين يعني في الدين كمان آه. فكنت اطلع على امريكا مرت عند اهلي وارجع الى هون فالليلة من الليالي انا نايم طاع من هالشباب اللي عدم اخذك وقتوله غير ساتي بغيرها ما سألش الشمام هوا اروحه ااجي من الليالي نايم عادي انا قرأت الانجيل احطيت عن دراستي واني ماشي كان بعض الاحيان مراتي لما اكون بدلق من الشغلة يصير معيزة كوابيس احلام مزعج وكلام ترسلت على حالي بقول اسألك بالله ان كنت انس ولا جن ولا رحماني ولا شيطان وشو كانت ترسلتك تبدأ عن ما ترجع لان كنت منه الحلم فسبحان الله يعني هذا يوم هذا يوم لا اعلم عنه شيء ذهب نهائيا فأولي الليالي نايم هيك انا بصحب قصة صدق الله العظيم الفجر تقريبا لا بقرأ في هالحية الكتاب بقرأ فيها حافظ وصورت طبعا انا معموش قرأت في القرآن ولمس بالقرآن وصورت لك أنا اللي... يعني الانجيل تحت راسي وفي سيارتي ومكان الانجيل معي راحتك كم من يوم هيك وصورت وال... والدي على جانب الرؤية اللي بقول لي انت مش هون حياتك الحياتك مش هتكون هون تعال عدل من حياتك بس كبير يده اليمين اليمين من هون برسيك وانا بارضه مبسطه كل خضار واحد بس خضار ما شفتوش في الدنيا لفيت دوال كثيره ما شفتش الخضار الموجود في الارض الامريكيه وزي الكاف ومسافه بين من 20 ل 30 متر نهر ميه الكسير قد ميه متصافيه تشوف التيار الصغير كيف يجري لكن الميه اللي مطالع له مش زي الميه في الدنيا وبنشربها مختلفه كليا بتحس الماء كان بتحكي بتسبح بتحبني بتكبر يعني الماء بتحكي عمالها تحس فيها انها كانت بتحكي الماء فبقول انت هو الحياتك بدي طلع فيه اسأله يعني ليش انا هون بدي عيش طلعت فيه كلهم مش ابوي طلع في عيني هيك نظرة عيني يتوحيلك انه عمره مئات السنين او ملايين السنين تعرف النظرة العنبة تبين الانسان لكن بشرته بشر الشاب يقول انه عشرين خمسة عشرين السنين فجأة بحكى صاحب الي بقول له هيك هيك كسر معي وهي يعني مش يعني لا في التوراة موجودة ولا في الانجيل قل لي اقرأها قرأتها قل لي فتها الكتاب قل لي كتابها كتابنا الصاحب يمسل هو طبعا اقصر قل لي شوف ما هو طب حياتي انا ما نسكته كيف يريد احفظ منه قل لي لما قرأتها وفتح الكتاب وقرأته مزبوط وانا بقرأ فيها صاري كان في شيء هيك بجسدي عم بيعمل بالغلط. وصلت وقتها وانا بقرا مش هيك شيء من نفسه. غير فلكي يعني. صرت الساعه 8:00 بتجول. كنت قاعد هيك لكن انا مش عارف بدي اعمل. كيف لما اخذت الدنج؟ فعليا مش عارف بدي اقعد بالضبط. شو اللي بيصير معي؟ وكيف انا فجاه حتى اللي نجيب بس احب اقرا فيه. اهليك افتحو كون حاطوه مثل ما اقرأ فيه بس حاطوه اطلع عليه اصدرت اقرأ شوي لحالي في القرآن اقرأ اقرأ بحكي لجار انه الله عليه اسم اسحاق قل له ايك ايك يصار معي قل له ربنا ريدك الايمان والمحبة و ربنا من الدنيا كلاتها وبعدك زي انت شو بعد زي ما انا بقول له يعني فلت اكتر قام قبلك من هنا <تصفيق> وصابه بلا شوية يشرح عن القرآن فاقولي تعال قلتت حمم اطلع الشهادتين فا رح طبعا انا وفقت حمممت وقرأت الشهادتين بكل صدق يعني اني انا خلص نويت الله. لا الله سيدنا محمد رسول الله طليتني الى تسعينات تقريبا اول تسعينات هيكا في احد الاصدقاء الله يسامحه ويهديه صوروني انا داخل على <تصفيق> واحد مسلم ولا <مننا> نصراني <تصفيق> <تصفيق> ايوه صورني ابعت على على امريكا يومين ايام ولا اقويه بقطع سلك البم تع... بتاع تبعت ناس ومش هو اللي ناس عن طريقه قطع سلك البم بتاع السياره الكيش <تصفيق> البم <تصفيق> اللي هو سلك بيجي واصل من تربة البنزين على الماتور كهرباء آه, اه اه سيك خميم مش ضعيف يعني قطعوه بجد اهو وحط وحطوهم لامس هيك بس عشان بس اوصل للفري لانه عارف المسافه بمشيها انا على الشارع العادي قبل ما اطلع للفري طبعا خطر مش سهل اطلع من الفري من لونج شي على الفري اللي هو هاي اللي هو زي زي الاوتوستراد اه على الفري كنت على السيرينتين ماشي السيرينتين طبعا السيرينتين معروف خطورته كله شاحنات وترلات انا كله ماك مصانع شركات عشان اطلع من 710 اروح على لوس انجلوس عشان طمني 8 كم شغلي كان هناك بس في اول طغط السياره طغط السياره طبعا كل شيء فيها على الكهرباء لا بريك تمسك ولا ستيرينج بلف ولا شيء حتى الدركسون معي ليف؟ ما يلف ما بلف نهائيا لانه كله على الكهرباء أظن فتحت السقف فتحت في فتحة فتح بالسقف سنروف اه فتحته ومديت ايدي طبعا ما كان على الاشاره مديت ايدي من الشباك عرفوا انه في شيء لما ربك بده ينجي انسان من سبحانه وتعالى اكون مع الله ولا تبالي اخترت الطريق الصح اللهم كتبته على الدنيا يا رب امين يا الله قال له قال له الله تعالى الله, الله تعالى يعني وهذا اللي الله تعالى الله يثبتنا اشهد ان لا اله الا الله الله واشهد ان محمدا رسول الله الله سبحانه وتعالى يقول واذا قلتم فعدلوا فين باب العدل يعني غير المسلمين إذا تحول أحد من من أبنائهم إلى الإسلام ليس كلهم يعني يعارضه فكنا سمعنا قصة أخي عبد الرحمن لما قال إنه لما أسلم أهله قالوا يعني هذا الأمر إليك اختر ما تشاء فبعضهم يكون متفهما للحق وللخير لكن ربما لا يستطيع أن يتبعه لا يقوى نفسه ولا ينتصر عليها لكنه إذا رأى ولده أو بنته أو كذا استقام على الدين فإنه يسكت عنه او ربما شجعه لكن على المسلم يا جماعة عندما يدخل في الاسلام ويثبت عليه ان يعطي صورة طيبة اعجبني محمد يوسف قبل قليل لما قال وانا كنت اريد ان اعود اليهم بعدما تعلمت الاسلام ليشاهدوا مني اخلاق الاسلام حتى يزادوا فعلا تمسكا به فالانسان ايضا نحن مطالبون وكما ذكر الاخر المتصلهاني يعني لما احد يدخل في الاسلام على اصل نتعامل معهم ومعامل الحسنة ايضا المسلم اذا اسلم إذا دخل في الإسلام ينبغي أن يكون بعد إسلامه خيرا منه قبل إسلامه في تعامله مع الناس في كرمه في تطبيقه لأحكام الإسلام من الرحمة بالخلق الإحسان إليهم الرفق في التعامل معهم وسؤال الله تعالى الثبات على دينه طبعا وسائل الثبات على الدين متعددها منها الدعاء كان النبي عليه الصلاة والسلام لما سئلت عائشة ما أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب تبت قلبي على دينك ولما كان ابراهيم عليه السلام يبني البيت الحرام بأمر الملك العلام كان يضع حجرا على حجر ويدعو الله قائلا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام قالوا بن عباس رضي الله عنه ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم يعني أنت يا إبراهيم الذي حطمت الأصنام صغيرا ودعوت إلى ترك عبادتها كبيرا تخشى أن تعود إليها يقول ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم كل انسان مهما زاد إيمانه ويقينه وقدمه في الإسلام ينبغي أن لا البلاء فيعني في يسأل الله تعالى دائما يقول يا مقلب القلوب يا رب ثبت قلبي على دينك حتى يزاد ثباتا عليه واختي آلاء اتفضلي مرحبا بكم كلامنا كما تعلمين بارك الله فيكم حول الثبات على الدين كيف نحن نعين الاخرين على السبات على دينهم سواء يعني المسلم الجديد او كذلك المسلم الذي ربما يكون في في مجتمع لا يعينه على الخير كيف نساعد على السبات على الدين فتفضل ماذا عندك حول هذا تحيه طيبه لك دكتور بارك اولا بارك. انا احب جدا انه كنا نظن يعني انا شخصيا كنت اظن انه المسلم هو يعني كفايه ان احنا بنصلي أو نقوم أو نصدق أو نذكر الله معناتها نحن مستمين ولكن الحمد لله أني أنا وجدت الحلاوة الإيمان يعني كما قال رسول الله في, في الحب في المحبة في الله والطاعة في الله وأنك تشجع أو تأخذ بيد أخ في المحبة في الله وتأخذ بيده إلى, إلى الطاعة في الله والخير فأنا من يعني فترة قريبة توفي لي صديق وأخ عزيز جدا أي. يعني رحمه الله فبعد وفاته كان الآخر ما وصي به آخر كلامتين كتبه على صفحة الفيسبوك صفحة الشخصية وتوفية كان كتب يعني وصية كان كتبها كمنشور عادي ولكن لم يعلم أنه كان آخر كلامه من الدنيا سبحان الله ماذا كتب؟ كتب أن من هناك ستة أعمال من فعلها فأجر هذه الأعمال يستمر لها بعد وفاته منه اكو يتحرك لمريض او المتاخره اه صدقه الجاريه ايوه صدقه الجاريه رحمه الله وتوفي بعد منشور بمباشره كان في حله سيارة توفي رحمه لا الله لا لا لا. الله يغفر له فهذا الله. الشيء كان توصيه لنا نحن اخواننا الذين يعني حبيناه جدا فكانت توصيه لنا كل اصدقائكم من جارفونهم يعني كنا في اجتمعنا بي تنفيذ هذه الوصية وكأنه كان يعلم أنه آخر خير. حديثه أسأل الله أن لا يحرمك بالأجر أختي أعلى ويثبت قلوبنا وقلوبكم على دينه وأن يغفر له ويرحمه طبعا من الأسباب الدعاء من الأسباب الثبات كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى من الأسباب التي تثبت على الدين الثقة في صحة الطريق الذي يعمش عليه الثقة مثل ما قال فتوكل على الله إنك على الحق المبين هذه كلها تدعوك فعلا إلى أنك يعني تستطيع أنك تعين نفسك على الثبات لأنك ما عندك شك في طريقي ان طريقي صح أن عبادة الله وحده لا شريكا صح ان كتابي صح أن صح أنا أؤمن بجميع الأنبياء وبالتالي يزاد ثبات على الدين مهما لو خالفهم مجتمع كله الأمة كلها لو اجتمعوا علي يقول مدام أني أعرف أن هذا هو الحق أنا أستطيع أني أثبت عليه وين كان مكرهم لتزول منه الجبال هذا فاصل قصير وعلى فاضل ونعود إليكم بإذن الله بينهمك. يَا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ الثبات على الدين أيها الأفاضل ليس معناه يا جماعة يعني كلامنا الآن ليس معناه أن من كان كافراً ودخل في الإسلام نقول يثبت على دينك لا ثبات المسلم على حجابي هذا ثبات على الدين ثبات الرجل على عفته عن الحرام وثبات المرأة يدخل على الانترنت يجد أنواع من الصور المحرمة ومع ذلك يغض بصره يحفظ فرجه عن الحرام هذا ثبات على الدين لما يقول ثبت قلبي على دينك ليس المقصود يا ربي أني ما أعبد صنم لا ثبت قلبي على دينك الذي هو الحجاب الذي هو الصلاة الذي هو بر الوالدين ثبات الإنسان يا أخي على أكل المال الحلال يرى الناس هذه يرتشي وهذا يتعاطى الربا وهذا يبيع صاحب بقاله ويبيع أشياء محرمة وأنا عندي بقاله ولا أبيع المح وفي كل مرة يقول لي أخي أرباح أحسن هذه المحرمات التي تجذب الناس إلى شراء البضائع الأخرى فأقول لا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إذن الثبات ليس معناه يا جماعة أنه فقط انسان كافر دخل في الإسلام ابتلي فثبت لا كذلك الفتن التي تدعو, إلى تدعو المرأة لترك حجابها تدعو الإنسان إلى مشاهدة المحرمات في بعض القنوات الفاسدة مثلا أمرأة صوتها حسن وربما يعني صورتها حسنة وعرض عليها تكون مغنية فرضا أو راقصة فأبت فأغريت بالمال وأبت هذا ثبات على الدين صحيح أنها إذا صارت مغنية لم تكفر ولو رقصت لم تكفر بالله فإنه معصية ليس كفرا لكن مع ذلك عندها ثبات على الدين إنسان قيل له أن تعال اعمل معنا في هذا المكان المحرم في بنك للربا أو في غير ذلك وتعال ونعطيك مضاعفا عن الراتب الأول نقول لا يا منقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أثبت على دينك قال يا أخي طيب ذاك ليس كفرا نقول لك المعصية الدين لا يؤيدك على مثل ذلك إنسان يا جماعة فرضا يعني لا يغتاب أحدا عندها مبادئ وجلس في مجلس وبدوا يغتابون فوجد لذة للغيبة وأراد أن يتكلم فترى كذلك نقول نعم هذا ثبات على الدين إذن ليس ثبات على الدين يا جماعة فقط أن الإنسان يقول لن أكفر بالله كذلك مبادئ ديني التي دعاني إليها ربي وأعلم ثباتي على صلاتي ثباتي على عفتي ثباتي على حجابي ثباتي على كسب للمال حلال ثباتي على الدعوة إلى الله تعالى ثباتي على قراءة القرآن كل يوم ليس أقرأ يوم بعدين أمنل وأبرك شهر ثباتي على صلاة الظحى ثباتي على صلاة الوتر هذا كله يا أخي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على عدينك الدعاء لله سبحانه وتعالى كذلك مساحبة الصالحين كلما صاحب الإنسان صالحين زاده ذلك تباتل عن الدين الإنسان ليصاحب ناس مصلين سيصلي يصاحب ناس يطلبون العلم سيطلبوا العلم إنسان يصاحب ناس بارين بوالديهم سوف يفعل مثلهم انسان ربما صاحب أقواما متعاطين للمخدرات ربما جروه إلى مثل هذا التعاطي أو ربما أحيانا أشخاص يقعون في أنواع من الفواحش سيجرونه شيئا فشيئا لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يكون طعامك إلا تقين كذلك يعني الثقة بنصر الله تعالى للإنسان أنا أثب أعلم أن الأمر كما قال الله جل وعلا وكان حقا علينا نصر المؤمنين أنا مهما ابتليت ومهما ضيق علي إلا أني أعلم أني أتعامل مع رب رحيم وكريم وقوي ومنتقم وجبار أعلم أني, أني آوي إلى ركن شديد وأني لما أتقرب إلى ربي وأعبده وأضحي من أجله أن هذا ليس بلاش عند رب العالمين أنه يعظم لي التواب والأجر كما قال الله تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرتم أحسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين يعلم الله تعالى ال الذي يصدق في إيمانه وفي يقينه وفي قوله أنا مسلم أنا مستقيم على الدين أنا متمسك به كذلك بما يثبت القلب على الدين كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى أن يسبح الإنسان كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وكما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم يقول فاذكروني أذكركم اذكروني بتسبيحكم وتهليلكم والسفاركم اذكركم عند مرضكم فأشفيكم اذكركم عند عند عند فقركم فأغنيكم اذكركم عند ظلمكم فأنصركم اذكركم عند عند فتنتكم فأثبتكم قال فاذكروني اذكركم كثرة ذكر الله تعالى تسبيحا وتهليلا واستغفارا وحمدا واستعانة بالله تعالى وسؤال الله جل وعلا ان ثبت الانسان هذا من اعظم ما يثبت الانسان على دينه كذلك يا اخي يعني حرص الانسان على الدعوة الى الله هذا يزيده تبعتا انا لما لا اكتفي اني انا اثبت على الدين لا بل احرص اني اثبت غيري انسان مبتلى انسان عنده نوع من التقصير في الطاعه انسان عنده ربما مشاكل مع اهله بسبب الاستقامه على الدين واحاول اني ابذل شيئا له لاجل تثبيته اكثر على الدين هذا ما يعينني انا نفسي على اني اثبت على الدين وهذا بلا شك إن من اهم ما يجعل الانسان يعمل مثل ذلك طيب سليمان نقرا شيئا من ما عندك الفيسبوك والوالديرات يبدونها كثيره جدا والاخوه توعدوني قالوا لازم تعطيهم وقت طويل اعترف انا بسم الله هلا الفيسبوك طبعا الصفحه الان وصلت تقريبا 2 مليون 300 الف ما شاء الله ما, شاء الله. ما شاء الله. الحمد لله بسم الله الاخت مفاهات الشام تقول يا شيخ اميد احكي قصتي امام بعض الاشخاص الذين اسلموا انه هي شكلها اسلمت فتبغى تدعو الناس اللي اسلموا هذول تثبتهم على الدين م. الاخ نور الدين يقول اللهم نسألك إيمان لا يردنا إيمان لا ينفذ يعني يدعي الدعاء, الدعاء. الأخت زهرة النامجة ستقول بالتوفيق إن شاء الله للبرنامج أتمنى أن تكون هناك في حلقات عن <تصفيق> عن التوبة وانتزام المسلمين الأخت نبيلة تقول الصحبة الصحبة الصحبة إن كانت حسنة تثبت قلوبنا وأقول على الدين والله المشتعان أحسنت الست. هذا أيضا مهمة وصاحبة الصالحين الذين يعينوا الإنسان على الخير بلا شك مثل ما قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم للغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينات عائل الدنيا نعم والمو... يعني أحسنت خليلي. مرة الذين يخلي فلينظر أحدكم أن يقعد صحيح الأخت ساحة تقول أنه تتمنى أن يكون في بعض التجارب الإيمانية ل... يعني ناس مسلمين أساسا ومتمسكين بدينهم بشكل أكبر من الأشخاص الذين يدعوهم أسلمهم حلو حلو جميل الأخت نادة الياسمية تقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوبة لبصر تبذ على دينك الأخ سيف يقول السلام عليكم ورحمة الله أتمنى أن أتمنى أن كل شخص يكون محافظ على دينه وأخلاقه في هذا الزمن لأنه له أجر أكبر من أجر بعض الصحابة حديثها صلى الله عليه وسلم طيب الأخ محمد يقول اللهم لا تبقى فينا أحداً فتن, لا لا فينا أحداً فتن يعني خذه قبل أن تفتنه لا أحد الأفلا في الحديث عموما من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتوني يعني دعاء الإنسان رب العالمين إذا كنت يا ربي هناك فتنة وأنا سأظل فيها فقبضي إليك ولقاء إليك أحب إلي من وقوع في الفتنة صحيح لا. اللهم احيانا ما كانت الحياة تخيراً لا حسنا ما كانوا فكيراً طيب هذي ايميل القناة الاميلة الوسط لاميل البرنامج م. يعني الاخ عبدالرحان الحسيني يقول اود كثير من الاملات جات انه يودوا بالشاركة في البرنامج وحلقات بيحكوا قصتهم اي كان موضوع الحلقات الاخون في المشرفين الصفحة بيحطوا عبود كل اسبوع تقييباً الشخص اللي, اللي عنده تجربة في الموضوع جميل. الحلقة ممكن يتواصل معهم جميل. ويظهر في الحلقة يعني طب الأخت يومنا تقول السلام عليكم طلال الله وبركاته بالنسبة للمدخلتي في موضوع الثبات على الدين يعني الدخول في الدين أمر سهل نسبيا لكن الثبات عليه هو الأمر ليس بالهيئ الصعب الثبات على الدين فواجب علينا وليس صعبا يعني هو يعني بسؤال الله تعالى إياه والابتعاد عن مواطن الفتن يعني انسان ترك المخدرات ويريد أن يثبته الله على ترك المخدرات نقول لا تذهب إلى أصحابك اللي يجلسون ويتعطون مخدرات ثم تقول يا أخي صعب السبات على ترك المخدرات طبيعي لأنك أنت جعلت نفسك في هذا أو إنسان فرضا كان واقع في أنواع من الزنا ثم قال أريد أن أتوب من الزنا وهو كل يوم يذهب إلى المكان الذي يقع فيه الناس بالزنا مثلا أماكن ربما فيها نوع من الاختلاط المكشف أو المراقص وغير نقول طيب أنت يا أخي سبحان الله يعني اتقي اتقي النار ولا تقترب منها إذا تريد أن لا يصيبك من شررها فكذلك الثبات على الدين سهل لكن الكلام أن يتخذ الإنسان الأسباب التي تعينه على هذا الثبات صح يا محمد يوسف؟ صح. <تصفيق> صح. نعم. طيب. الأخ محمد العالي يقول أنه لا بد يحافظ على صلاة الوطن وصلاة الليل عموما حتى أنه يثبت على الدين إن شاء الله آه. الأخت أحسن عليها. الله واستعينوا بالصبر والصلاة والله والصلاة إن الله مع الصبر هو بلا شك الأخت عليها تقول كما أن كمان المسلم من السنة أن يزير بعض المرضى وبعض الأشخاص اللي أصادهم الله بمرض وقد ما يتدارك أنه يلحق التوبة أو أنه يعني أي عمل أعمال صالحة توصلوا للجنة مثلا فأنه يأخذهم عبر من أشخاص هذول اللي الأشخاص اللي كانوا مريضين وكذا أنه يأخذ عبره منه حتى أنه يلتزم بالدين الحقيقي هو بصحة وعافيته أحسنت طيب طيب الأخ أحمد الزنبقي يقول سلام عليكم وطلاب أركاته أنا موليد المملكة إمامه خطيب في مسجد يأتون كل فتاة الناس يسلموا يدخلوا في الإسلام الحمد لله هو في حق. مدينة يعني في المملكة نوعا ما محافظة من مدينة فشي طيب يعني أنه يكون في ترى سبحان الله أمره يعني يسير يمكن محمد يوسف محمد أنت خلال التسع سنوات أسلم على يدك أحد الحمد لله شك بنيمات الله كم تقريبا أسلم على يدك تقريبا سبعمائة سبعمائة كده. ما شاء الله ما شاء الله. الله ما شاء الله ما أردت أن أذكر ذلك لا الحمد لله هذا ليقتدي لي بك غيرك يعني كيف أسلموا السبعمائة هنا كنتم يعني أتعاون مع الدعاة وأسمع منهم وأتعلم منهم فبعد ذلك أي مكان عجد فرصة أشرح لهم الإسلام يعني كذا في أحد في السعودية أسلم على يدك فلبيني الحمد للشك كم تقريبا مئة مئتين هذه العدد يعني أكثرها يعني أحصلت في السعودية, في السعودية آه كيف تذهب إلى أماكن الأسواق او كذا أو الشركات كيف تذهب اليكم مثلا ا تعاون مع الجاليات في المدينة هنا في جده تذهبون الى الشركات التي عندها عمال ايوه نزور الشركات وهناك نجمعهم وندعوهم يعني يعني ندعوهم الى اصل دين طيب هؤلاء 700 كم منهم بعدما اسلم ارتد عن الاسلام وترك الاسلام في بعدهم ولكن ما شاء أكثر الله اكثرهم عندما يرجعون الفلبين يصبحون دعاه الله وشكرا يصبحون دعاه سبحان الله نشجعهم كذا كما قالت على ولا تموتن ايها المؤمنون اسلاموا ولا تموتن الا وانتم <تصفيق> بارك الله فيك صلى الله تعالى نثبتنا واياكم على ديننا وبلا شك ان الانسان بكثره من دعاء الله سبحانه وتعالى يثبته على دينه يكون يعني مستعينا بالله جل وعلا يا اخي من يامن البلاء بعد ابراهيم لا يتكئ على على عمله الصالح وعلى قوة إيمانه ويقول أنا ثابت ويعني وربما اغتر بنفسه بليس أل الله تعالى دائما ثبت إذا كان رسولنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر دعائه يأم قلب القلوب ثبت قلبي على دينك فما بالك في حاجتنا نحن وإلى مثل هذا أسأل الله تعالى انتبتنا وإيكمال الدين حقيقة أنا بقي معي عدد من النقاط لكن هذه الجزء الثاني من الحلقة وكنا نحتاج إلى الجزء الثالث لكن ما ظهر نعيتي لنا وإن شاء الله تعالى فيما ذكرنا بركها أيها الأحبة ليست القضية فقط أننا نثبت بل أن نعين غيرنا على الثبات نعينهم بمراسلتهم بموقوف معهم بأموالنا بأنفسنا برأينا بشفاعاتنا بمناصبنا أن نعين غيرنا قدر المستطاع على الثبات فإن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بنا أخوكم أسأل الله تعالى أن ثبتنا وإياكم على دينه ونجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا بارك الله فيكم ألقاكم بإلى الله تعالى الأسبوع القادم وأنتم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته